بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات لا للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آياء لقوم قوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فاحياه فأحيا به الأرض بعد موتها وتصيف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين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 الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم وما ماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والاقوم بحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افوائد مَن اتخذ الهه هواه واول اللَّهُ الله على علم اللَّهُ الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه وجعل على بَصَرِهِ على فَمَن غشاوه فمن يهديه من بعد الله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 إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم ربهم في رحمته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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِرُوا وَحَاقَمِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِكُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم